كل ما أ ق ر ب خ ط و ة ليه كل ما احس بشوي ليه كل ما اشوف ن ظ ر ة عينيه ا ح ي ليه من نفسي حتى بخاف عليك من كل الدنيا بغير عليك انا روحي فيك ه ل ليه كل ما خطوة لي كل ما أرى بخطوة بشوي أحس 「めっちゃいいね」<音楽> ゴーわりぴったり。 お